بسم الله الرحمن الرحيم حبيب عين صنقات كذلك يوحي إليك وإلى الذين منهم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 الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما أنتم عليهم بوكيل وكذلك أحينا إليك قرآن عربيا لتنذر لتقرأه من القرى ومن حولها لتُنظِرُنَّ من القرى ومن حولها وتُنظِرَ يوم الجمع إلى ريبكِ فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير ولو شاءَ الله لجعلهم أمّة واحدة ولكن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 ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليب السماوات والأرض يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ما أَن أَقِيمُوا الدِّينَ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 لَّذِينَ لَمْ يَنْتَهُوا عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ لَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ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 فَإِيَّاهُ إِلَّا هُوَ يَقْطِنَ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّاهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُ الْحَقَّ مِكَ لِمَا تَنْتَهِي إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ الْسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَدِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ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 بعد ما قنطوا وينشر رحمتها وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من نصيبت فبما كسبت أيديكم فَبِمَا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بموجزين في الأرض وما لكم من دون الله من والجِيم ولا نصير ومن آياته الجوار في بحر أعلام يشمس كن الريح فيضل النرواكد على ظهري إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 ما الجئي يومئذ وما لكم من نكير؟ فإن أعرضوا فما أرسل لك عليهم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 لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب من يشاء اناثا ويهب من يشاء ذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء وقيما انه عليم وَمَا وما كان لبشر ان يكلموا الله الا وحيا مِن من وراء حجاب او يرسل رسولا او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا